خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن زاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا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 فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به دنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاء كذلك القرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين هذا ما لدي عتيد ألقيا في ذهنم كل كفار عنيد من ناعل القير معتدم مريب، الذي جعل مع الله إلها الآخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ظلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد